وأهليكم نارا نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا رب لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين توبه النصوح عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهر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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت اذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحنا صدقت بكمات رّها ووكت به كانتت من القتي